ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانموا عليه قوم آخرون فقد جاءوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها, سمعوا لها تغيطا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنبا جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعمدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أَضَلَّ لَن تُمْ عِبَادَهَا أُولَئِئَ أَم هُمُ الضَّالُّونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن ولكن متعتهم تعتههم ولكن حتى نسوا حتى وكانوا قوما ضالين فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون, صرفا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم ذق عذابا ك بيران وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعضًا. فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في آفسه وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يرون لا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقد إنا ما عملوا من عمل اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر خير مستقر واحسن مقيلا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل تشفق السماء الملائكة تزيل الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وَاكْفِ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً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 لا جَهَنَّم ألا شر ما كانوا شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وثيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القريه التي امطرت مطر الساوم افلم يكونوا يرونها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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا <تصفيق> أرأيت من اتخذ إلهه هو هوان أرأيت من اتخذ إلهه هو هوان أفأنت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 بين يدي رحمتك وانزلنا من السماء ماء طمرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقي مما خلقنا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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات مِنْ ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وَسُلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ مَن يَشَاءُ أن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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به, وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم مسجدوا للرحمن وَإِذَا قِيلَ لَقُمُصْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَرْحَمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَنَا النُّفُورَاً تَبَارَكَ اللَّبِيْجَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ مُرُجَّاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَوْنَ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 لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا نصرف عنا عذاب جهنم رب نصرف عنا عذاب جهنم رب عنا عذاب جهنم إن وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الهن انقاوا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ولا the fish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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولى ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين, خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء